والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحمنا ومن أوصانا بدعاء خير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا وفي بلاد المسلمين كافة يا رب العالمين اللهم ادفع عن بلادنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نخصي ثناء عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين